يسأل الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين سائل يسأل عن الحجر الأسود هل لا نبهتمون عن نزوله من الجنة وأنه كان أبيضا فسودت خطايا المشركين هذا ورد فيه حديث ورد فيه حديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه حجر نزل من الجنة وأنه أبيض وسودته خطايا بني آدم جاء في هذا حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه والحديث التي في فضل الحجر الأسود عديدة منها ما يصح عنه صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يصح عنه صلوات الله وسلامه عليه وينبغي أن يعلم كما تقدم أن الحجر مع فضله وما ورد في فضله عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح وثبت يبقى الأمر فيه كما قال عمر رضي الله عنه وحلف على ذلك قال أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك نعم أيضا هل هناك تنبيه على ما يفعله بعض الحجاج من الصلاة خلف المقام مباشرة فيؤذون الطائفين الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلاة ركعتين الطواف تكون خلف المقام لكن إذا كان الصحن صحن المطاف ممتلئ والزحام شديد لا ينبغي للمسلم أن يصلي الركعتين ركعتي الطواف في طريق الطائفين لأن أصبح الحق هنا للطائفين أصبح الحق للطائفين فلا ينبغي له أن يصلي أن يصلي في طريق الطائفين وعندما يفعل ذلك بعض الحجاج ويجتمعون وأيضا يجعلون أيضا الأقوية منهم يدفعون عنهم سير الطائفين فهذا فيه حقيقة أذية للحجاج في أذية واضحة للحجاج وإساءة للطائفين وتضيق عليهم في هذه العبادة وصلاة الركعتي الطواف خلف المقام سنة لكن إذا كان في المطاف زحام وصحن الطواف ممتلئ لا تصلى الركعتين خلف المقام وإنما تصلى في الأروقة والأمكنة البعيدة عن مكان الطائفين مراعاة للتخفيف ومراعاة للرفق بالطائفين ومساعدتهم على أداء هذه العبادة براحة وطمأنينة نعم. هذا يسأل عن الاتباع هل هو في الثلاثة الأشواط الأول وكذلك الرمل الط... الط... الطباع في الأشواط السبعة كاملة الطباع في الأشواط السبعة كاملة وأما الرمل في الثلاثة الأشواط في الثلاثة الأشواط الأول والطباع في الأشواط السبعة كاملة يطوف فيها مطبعا فأول ما يبدأ الطواف يطبع وبمجرد ما ينتهي من الطواف ينهي الطباع وهذا موضع الطباع في الحج كله موضع الطباع في الحج كله فقط في هذا الطواف ومن أول الحج إلى آخره ليس هناك الطباع نعم صلى الله عليكم هذا يقول هل يجوز أن أجلس بمكة يوم أو يومين بعد طواف الوداع طواف الوداع هو آخر ما يكون من الحاج وإنما يفعل عند المغادرة يفعل عند المغادرة للحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت فيكون آخر عهد الإنسان بمكة البيت لا يكون آخر عهده السكن أو آخر عهده الأسواق ونحو ذلك وإنما يكون آخر عهده البيت فيطوف وإذا كان مر على سكنه لحمل متاعه أو مر على طريقه أخذ حاجة له في طريقه اشتراها لا بأس أما أن يكون بعد الطواف يبقى في مكة يتسوق وينام ويبقى فيها يوم أو يومين فهذا في الحقيقة لم يكن آخر عهد بالبيت فإن كان قد فعل ذلك فيكون قد ترك واجبا مواجبات الحج وطواف الوداع وطواف الوداء يكون في النهاية في نهاية أعمال الحج عند إرادة الحاج المهادرة من مكة نعم هذا يسأل يقول ماذا نفعل إذا زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم المشروع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبي السلام هذا هو المشروع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ساله الصحابة رضي الله عنهم عن ماذا يقال عند زيارة القبور قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالذي يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبي يسلم وكان ابن عمر إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا أبته وينصرف وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن اتخاذ القبر عيدا والنهي أن يقول من يزور القبور هجرا و النهي عن اتخاذ ودع الله عز وجل الا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد فكل هذه الأمور يحذر منها المسلم اشد الحذر ويزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه للسلام فيقف والقبر امامه والقبلة خلفه ويسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ثم ينصرف هذه الزيارة الشرعية أما المكف الطويل والصوت العالي وتحري الدعاء ونحو ذلك هذا كل أعمال لا نعلم لها اصلا صحيحا عنه صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله لكم هذا يقول صديق لي كلفني بشراء طيب بمبلغ أعطاه لي وطلب مني توزيعه على الحجاج الموجودين بالروضة الشريفة فهل نفذ هذه الوصية إذا كان هذا العمل مبني على على اعتقاد أو تبرك بمثل هذا العمل فلا شك أنه من البدع المحدثة. لا شك أنه من البدع المحدثة أما إذا كان رغب أن يطيب المصلين إذا كان رغب أن يطيب المصلين وأن تنبعث الرائحه الطيبة في المسجد فأرجو أن يكون لا بأس به أما إذا كان عن اعتقاد أو عن نحو ذلك فهذا لا شك أنه من الأمور المحدثة التي لا اصل لها نعم حسن الله ليك هذا يقول ما هو حكم؟ أن يتغطى الحاج في المزدلفة عند المبيت بالغطاء مثل البطانية ومن ضمنها تغطية الرأس إذا كان الجو باردا في ليلة جمع ليلة مزدلفة وكان هناك أيضا هواء بارد وخشية الحاج على نفسه من الزكام أو المرض أو أن يتعب رأسه من الهواء والجو البارد وهو نائم ففي مثل هذه الحالة يجوز له أن يغطي رأسه وينام يجوز له أن يغطي رأسه وينام لكن عليه ان غطى رأسه عليه أن يفدي فدية الأذى عليه أن يفدي فدية الأذى وهو مخير بين أمور ثلاثة قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شات في مكة توزع على فقراء الحرم وصيام ثلاثة أيام سواء كان صامها في مكة إن بقي في مكة بعد الحج أو صامها في بلده ولا ينزم أيضا أن يصومها مجتمعه لو صام متفرقة فالأمر في ذلك واسع نعم صلى الله إليكم يسألنا التلبية هل تكون فردية أم جماعية؟ التلبية تكون فردية كل يلبي بمفرده أما التلبية الجماعية التي يتفق فيها الجميع في الأداء والابتداء والانتهاء والصوت هذه لا نعلم لها أصلا في السنة وإنما السنة أن يلبي كل حاج بمفرده وكل حاج يلبي نشاطه كل حاج يلبي نشاطه كل ما نشط التلبية يلبي ولا تكون التلبية حسب نشاط المجموعة أو حسب نشاط القائد وإنما كل يلبي بمفرده قدر نشاطه ولهذا يتفاوت الحجاج في التلبية تفاوتا عظيما لكن إذا كانوا مرتبطين بالقائد يكونون بأداء واحد مع هذا القائد وهذا الطريقه لا نعلم لها أصل في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه والسنة أن يلبي كل حاج بمفرده وعلى الملبي أيضا أن يستشعر معاني التلبية ودلالاتها وألا يردد كلمات لا يعي معناها ولا يعرف مدلولها والتلبية تشتمل على معاني عظيمة وكلمات جليلة وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك عند المصنف حفظه الله نعم. حسن الله عليكم هذا يقول قال حج أبي وأمي من 23 سنة ووكلوا وأثناء المشاعر وكلوا رجلا لرمي الجبرة الوسطى او الصغرى وبعدها قال لهم الرجل اعلموا أني لم أرمي لكم لأن الحصى قد ضاع أو لم يتمكن من الرمي ومات ابي من 20 عاما هل علي الجبر وماذا أفعل؟ هنا في هذه الحالة لم, يت... لم يحصل أداء والدك ووالدتك لهذا الواجب من واجبات الحج وهو رمي الجمار وقد أعلمهم من وكلوا أنه لم يرمي إذا كان هذا الأمر في نفس الوقت كان عليهم أن يوكلوا شخصا آخر أن يوكلوا شخصا آخر طالما أنه أعلمهم بأنه لم يرمي وعلى كل حال الرمي لم يحصل فالواجب الذي طلب منهم في حجهم باق لم يفعل وعلى من ترك واجب من واجبات الحج دما وهو شاء تذبح لفقراء الحرم للأثر الذي مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما فليهرق دما وقد مر معنا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيجبر هذا, هذا الترك هذا الواجب بدم وهو شاة تذبح لفقراء الحرم شاة عن الوالد وشاة عن الوالدة نعم حسن الله إليكم هذا يقول ما حكم طواف القدوم بالنسبة للقار والمفرد وإذا فعله فهل يغنيهما عن طواف الإفاضة؟ طواف القدوم في حق القار والمفرد من سنن الحج من سنن الحج ومن الأمور المستحبة وطواف الإفاضة ركهم من أركان الحج وليس هذا موضع حتى لو أنه طاف طواف الإفاضة وقت القدوم بنية طواف الإفاظة ما يجزي لأنه ليس هذا موضع وموضع طواف الإفاظة بعد قضاء التفث ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق فقول السائل هل يغني عن طواف الإفاظة الجواب أنه لا يغني ولو طاف طواف القدوم بنية طواف الإفاظة ما يغني لأنه عبادة ليست في موضعها نعم يقول بارك الله فيك هل إذا اتممت كل مناسك الحج وردت أن أخرج إلى جدة وطفت طواف الوداع ثم رجعت إلى مكة فهل علي شيء إذا طفت طواف الوداع وسافرت ثم رجعت إلى مكة لحاجة أو نحو ذلك ليس عليك شيء ولا يلزمك عند المغادرة من مكة للمرة الثانية أن تطوف وداعا إذا كنت بعد أنهيت أعمال حجك طفت الوداع وذهبت إلى جدة ثم بدت لك حاجة في مكة فرجعت لا حرج عليك ولا يلزمك عند المغادرة أن تطوف للوداع نعم هذا يقول أنه مقيم في جدة ودخل إلى مكة بدون إحرام وأحرم من التنعيم نتيجة خوف وقام بعمل عمره ثم ثم أحرم أيضا بعد ذلك للحج حج تمتع فهل عليه فدية في ذلك أم هدي فقط عليها عليه هدي يتعلق بجمع بين العمرة والحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وعليه دم جبران لتركه الإحرام من الميقات وميقاته جدة لأن جدة داخل المواقيت وأهل جدة يحرمون من جدة فهذا لم يحرم من جدة وإنما أحرم من مكة عندما وصل إلى الحل فيكون بذلك قد ترك الإحرام من ميقاته ووجده ويكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه فعليه أن يجبر ترك هذا الواجب بدم يذبح في مكة ويفرق على فقراء الحرم ونكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.